فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وقل رب أنزل لي منزل مبارك وأنت خير المنزل إن في ذلك آيات وإن كنا لا مبتلى ثم أنشأ من بعد فِهِم قَرْنًا آخَر فَاَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشم مثلكم ما هذا إلا بشم مثلكم يأ 117. ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون 118. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 119. أنكم إذا ميت ومَا كُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ أَيَهَاتَ هَٰهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنِ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قريل ليصبحن نادمين